وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُسْكَنَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَابُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي أُنزلت سورة أحتمت وذفر فيها الحسان وحيث الذين في قلوبهم مرض ينظرون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ أَوْلَى لَهُمْ صَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ صَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأمر فلو إِذَا عَدِمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا مَا هَنَتْ عَنْ قَيْرٍ لَهُ فَهَلَعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ فَلَعَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا ارحامكم اولئك الذين لعنه الله فاصمهم واعمى ارصارهم اولئك الذين لعنه الله فاصمهم واعمى فلا يتدبرون, فلا يتدبرون الكرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم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 قال تول لهم وألا له ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر بِالأَمْر وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِخْفَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَتَرَى إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ ودوههم وحجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وترهوا رضوانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وترهوا رضوانه وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَكَرِهُوا ضَغَانَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ أَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُتْرَكُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ